أعوذ ب ا ل ل ه م ن الله ش ي ط ا ا ن ر ج ي م عبدكم إن ا ل ل الرحمن ذ ي خلق الزماء الرحيم ي <تصفيق> الليل الشمس ي ا و ل والقمر والنجوم متكرات ب أ م ر ك أ ل ا ل م الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين ادعو ا ربكم تبرعا وخفيا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 وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا أ ق ل ت سحابا اتقانا سقناه ببلد ميت فانزلنا, فأنزلنا به المال ولنا به من كل السماوات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا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 و ل ك ن ي رسول ا ل ل ي ر ض ا ل ل الله يرضي الله ي ر ض ا ل ر ض ا ل ل ر ض ي الله يرضي ل ل ه ي ر ض الله يرضي الله ي ر الله ي ر الله ي الله يرضي الله ي ر ا ل ل ل ل ه يرضي ا ل ل ولكن م ن م ل يجب ان يكون و ن ا ك ذ ا و ه ا ء جميله جدا ل ذ ي ن م ه م يجب ان يكون هناك اشياء جميله جدا إ ن ه كان قوما ع ب ي د و إ ل ى ع ا د ا ل أ خ ا ه الهدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا تتقون قال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه الا لنراك في سفاهه وانا لاظنك من الكاذبين قال يا ليس سفاة به ولكن ي رسول من ربي العامين ل و ب ن لقوم رسالات ربي وامانكم ناصحون امي ن او عجبتم ان شاءكم ذكروا ربكم على منكم على رجل لينذركم وقالوا ذ ك ر و لكم ك ك م في الخلق دشط ان الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله واحتزوا ونذر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا فاتنا أ ت ن ف أ بما تعظنا ان كنت من الصادقين قال َ قد َْ وقع َ عليكم َُْ من ِ ربكم َُِّْ رجس ٌِْ و ََ ب ظ ض ب ٌ أ َ ت ُ ج َ ا د ِ ل ُ و ن َ ن ِ ي في اسمائه ا ل ك ن ه م كانوا يجب ان يكونوا ن ي م ع ك م من ا ل م ر ض و ي ن ف ان يكونوا في السماء ن ن و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 قد جاءتكم بين ة من ربكم آهِنَّا قَدْهُ تَأْمُنْ اللَّهِ فَدَرُوْا اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فِي أَرْضِ الله ولا ولكن ي ج ع ذ ن ا ب ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ف ن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن و ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن ح ن فاذكروا أ ه ل الاطفال ولا تاذن في ا ل أ ر ض م ف ت د ي ن قال ا ل م ل أ الذين استكبروا م ن ق و م ه ل ل ذ ي ن د س لدي لدي ل د ن لدي م ن ي لدي لدي ل م و ن أن ص ا ل ح ا أ ت ع ل م و ن أن ص ا ل ح ا ل ر س ل من ربه ل د ل Yeah, yeah, yeah.